السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله ورحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والموصلين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما إنقاءنا وزدنا علما أما بعد. فقال فيها اليوم سيكون إن شاء الله في علم التوحيد وبالله نستعيد الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فغفر الله له ولشيخ أولي المسلمين باب من هزل بشيء فيه بسم الله أو القرآن أو الرسول فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الذي تقدم شرحه باب من هزل بشيء فيه فيه رف في الله أو الرسول أو القرآن المسأة الأولى على أن ما فعل ذلك لأنه يكون كافر لأنه معالغ لله ولرسوله ومساد لله رسوله ومستهزئ بالقرآن ولذلك قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم الثانية أن هذا هو تسخير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان يعني أن الآية التي انزل الله فيهم وليس نسم ليقولن إنما كنا نخوض ولا نعب و الله بالله واياتي و كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان هذه الايه تدل على ان ما فعل ذلك يعني سخر بشيء في اسماء الله و صفاته و القران الرسول او بالاهل الدين من اجل دينهم فإنه يكون كافرا وعليه تدل الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله نعم النميمة محرمة وهي نقل الكلام بين اثنين أو بين جماعة لقصد لقفت بينهم وإيجاد العداوه والغيبة ذكرك اخاك بما يكره في عرضه في غيبته هذا كله حر لكن اذا كان هذا الشيء يعني الكلام الذي نقل يراد منها النصح لله ورسوله وبيان الحق ودحر الباطل وأهله والرد على الفساق والمجرمين وبيان ما عندهم من الخبث فان ذلك لا يعد غيبه في حقهم ولا لميمه بل هو النصح الواجب لله ورسوله نعم الرابعه الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغيظه على اعداء الله نعم ينبغي للمؤمن ان يكون هينا لينا لأن الله عز وجل مدح نبيه في قوله فبما رحمه من الله نمت لهم ولو كنت فضلا غليظا القلب لانفضوا من فهذا في مواطن ما لم يكن في ذلك شيء لا يليق بالله او برسوله وكان الموقف يستلزم القوه الشده والصلابه والرد على مجرمين فعند ذلك لا تطلب في هذا اللين ولا الرحمه فيهم لان الله عز وجل كفرهم وما دام انه كفرهم فلا قبول لعذرهم وليسوا من اهل الشفقه والرحمه والعطف واللين دعم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل نعم إن من الاعتذار ما لا يقبل لما أنهم اعتذروا يقولون نحن ما قصدنا في كلامنا هذا إلا الكلام والمزاح وملكة التسلية لنقطع عنا طول الطريق السفر فلما كان هذا عذر لا قيمه له ولا قبول له رده الله عليهم ولم يقبل عذرهم فان من الاعذار ما لا يقبل فليحيا إنسان ويحاسب نفسه ويحفظ لسانه لئلا يقع بما وقع في هذا وامثاله نعم باب قول الله،, قول الله تعالى وَلَيْنَ أَلَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْضِي ضَرَّاء مَسْفَتُهُ لَيَقُولَ النَّهَادَا لِي قال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي نعم هذه، هذا الباب كما سمعتم باب قول الله تعالى وَلَيْنَ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْضِي ضَرَاء يعني هذا لي يعني انا مستحق له وجدير به وانما اعطيته لمكانتي ولفضلي ولعلو شاني فكانه يفتخر بما اعطاه الله من النعم ناسيا فضل الله عليه وانعامه وناسيا ضعفه وانه لا يستطيع ان يحصل على شيء بحوله وبقوته بل يفتخر ويتباهى بما اعطاه الله وكانه صاحب الفضل العظيم والواجب على المسلم إن اعطي نعمة أن يشكرها لتدوم وتبقى أما إن تنكر لها أو أصيب بالغرور وتبدأ بسببها فإنه قد يكون لك سببا في زوالها لأن الذي أعطاك قادر ان ياخذ منك وضرب الله مثلا قريه كانت أمينة مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فالله عز وجل غير على نعمه اذا لم تشكر فهو لا يتركها عند من لا يعرف قدرها الذي ما ياخذ النعمه معترف بفضل الله اولا واخر وظاهر وباطن ويثني على الله بلسانه ويستعي بها على طاعته الذي يفعل ذلك ما شكر واذا لم يشكر فنعمته معرضه للزوال والعقوبه وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فالشكر له ثلاثه اركان اذا قام بها الإنسان على الوجه الأكبر بقدر ما يستطيع فإن الدعاء النعمة إن شاء الله تدوم وتبقى وتزيد أما إن خالف فليلومن إلى نفسه هذه الأركان أولا ان تثني على الله برسالك تحمده وتشكره وذاكر له بالفضل والاحسان والنعمه والامتنان فتقول الحمد لله الذي اعطانا الحمد لله الذي رزقنا اطعمنا وسقانا واو وال وهدانا السبيل بلا حول من الله ولا قوه الحمد لله على نعمه الامان وصحه الابدان والامن في الاوطان وهكذا في الركن الاول إذن الثنى على الله باللسان تعلم اولادك يشكرون الله ويحمدون حينما ياكلون ويشربون ويلبسون او يرسمون او تتجدد لهم نعمه او تندفع لهم نقمه تعلمهم ذلك الثاني الاعتراف بالقلب في بقلبك واعترافك بأن الله عز وجل هو المعلم والحقيقة والمتفضل وأن النعمة كلها من الله وما بكم من نعمة فمن الله فتلهمه يعني تعلمه أنه ينبغي أن يثني على الله بقلبه وأن يعترف له بفضله والإحسان الثالث. من أركان شكر النعمه الاستعانة بها على طاعه الله لا تحملك النعم من الاموال وغيرها على الكبرياء واحتقار الاخرين والاسراف والبلغ تبرير توسطوا فخير الامور الوصف هذا اذن من, أش... من أركان الشكر الثناء الله باللسان والاعتقاد بالقلب بان الله هو المنعم المتفضل والاستعانه بهذه النعم على طاعه الله وقوله تعالى ولئن نذقناه رحمه من انا من بعد ضرا مسته ليقولن هذا لي فالله عز و جل ذكر هذه الايه لان اناسا من خلقه كانوا مصابين مصابين في مرض او اهه فلما تفضل عليهم وكشف الضر عنهم رجعوا يثنون على انفسهم ويجحدون فضل الله عليهم ولا شك ان من يفعل ذلك فقد كفر النعمه فاذا اذا كنت في نعمه فرعها فإن معاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم اذا لم تشكر فالزوال سهل فالله غير على نعمه وغير على حرماته نعم وقوله انما اوتيته على علم قال قتاده على عين مني بوجوه متافد وقال آخرون على عين من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف نعم هذه الآية ذكرها الله عز وجل في قصة قارون الذي أعطاه الله مالا كثيرا ولكنه لم يشكر ولم يعترف لله بالفضل والاحسان بل طغى وتجبر وأسرف ولم يقبل نصحا ولا توجيه فخرج على قوم في زينته قال الذين فخرج على قومي في زينتي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أقوت يا قارون إنه لذو حظ عظيم قال لأني نعوث العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمل وعمل صالحا فهو لما أنهم ايضا نصحوه ووعظوه وذكروه بأن يشكر ولا يطغى ركب رأسه وتجبر وقال ان هذه هذه النعم وهذه العمال انما وسيف على شرف لاني يعني له شرف استحق عليه هذا المال وهذا الفضل وقيل معناه وسيف على علم يعني على علم من الله ان له اهل الله علم اني اهلا لهذا المال فاعطاني اياه وعلى علم مني بوجوه المكاسب ولما كان هذا الرجل وامثاله كاذبون فيما ادعوه متجاهلين فضل الله عليهم على عالم وقعت بهم العقوبة والنكبات وزوال النعمة زوال النعمة قد يكون عياذ بالله في لمحة بصر يصبح غنيا ويمسي كافا ويمسي غنيا ويصبح كافا نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل ابرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرف فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجيد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لون حسن وجيد حسن قال فأي المال أحب اليك قال الإبن أو البقر شك إفحاق فأعطي ناقه عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فاتى الأقرأ فقال أي شيء أحب اليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدر من الناس به فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب اليك قال البقر أو الإبن فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي, فأي المال أحب إليه قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من العبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الحسن بعيرا اتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كاني اعرفك ألم تكن ابرص يقدرك, يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال واتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرت الله إلى ما كنت قال وأتى أعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شافا أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أقدته لله فقال أمسك، فقال أمسك فقال مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على على صاحبيه أخرجاه. هذه القصة كما سمعتم، وهي قصة مشهورة في حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نقلها لنا وأخبرنا بها من باب العبرة التفسير والعبرة. فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه الله عز وجل قص علينا كثيرا من القصص وما جرى بين الأنبياء وعممهم وغير ذلك من القصص من أجل أن يعظنا ويذكرنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه إذن هذه القصه هي كما سمعتم ان ثلاثه من بني اسرائيل اراد الله عز وجل ان يمتحنهم ليتبين صدق ايمانهم وشكرهم على وصدقه في على شكر النعم فان من شكر دامت عليه النعمه وبقيت وزادت ومن لم يشكر فإن زواله يا ربنا من تحت البصر كل فيقول فالله لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه خافية أقرأ وهو الرجل الذي وهو يعني القرأ هو مرض يصيب الرأس تكون له رائحه قبيحة ينفر منه الناس ويسقط منه الشعاع والأبرص البرص لون يكون في الجلد أبيض يسمع إذن منها الناس ليس بياضا مقبول وأعمى قد فقد بصره وإنها كما ذكر الله عز وجل فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإذا لما فقد بصره وعوانار الله له بصيرة وما ما ضره ذلك في هذه القصة نعرف ماذا كان فاراد الله أن يمسح له فأرسل إليهم ملك جاء إلى الأبرص فقال له أي شيء تحب إليك يعني ماذا تتمنى في هذه الدنيا امنيتك الغالي التي تريد ان تتحقق لك ما هي فقال ان يذهب عني, أن يذهب عني هذا القذاء هذا الاذى الذي يقذر الناس من اجله ويكرهونني بسببه فيعطين الله لون الحسن والجلد الحسن ما فكر في المال فكر بالصحه اولا لان الصحة بالأبدان والأمن بالأوطان ليس لها معادل مع الإيمان ما يفكر الإنسان بالمال حتى يكون صحيحا فمشحه وجعله فذهب عنه برصه عاد سليما معافا ثم قال له اي المال احب ويعيش يعني بهيمه مثلا عام المواشي اش ايها احب ويعيش قال ناقفا آه قال الإبل او قال البقر لكن يها القصة والله يعلم يدل على انه اختار الإبل وإلا فالشك هذا من اجل ان الراوي لما شك فمن الأمان هل يذكر الشك ثم قال بارك الله لك فيها دعا لهم البركة أعطاه ناقة عشراء يعني حامل ودعا لهم البركة ودعوة الملك مستجابة والله عز وجل قد أراد أن يمتحنهم فأجل الله البركة تولى إنتاجها وصارت تنسل وتلد وأولادها يلدون حتى صار له واد من الإبل بعدما كان مريض فقير ما عنده شيء أصبح معافا سليما غنيا ثم جاء إلى الأقرع المصاب برأسه أيضا هو الآخر ما سأل معنا كان الذي يهمه هذه الرائحة القبيحه التي ما يستطيع إنسان أن يجلس عنده نسو الله العفو والعافية فقال له أي شيء نحب إليك فعلى كل حال كأخيه إنما تمنى الصحة ما فكر في المال. قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به يعني كرهوني من أجله وابتعدوا عني فمسح عليه يعني ثم جعله فأعطي بقرة لما شفي وعوفي قيعه أي مال يحب إليه قال البقر فأعطي بقرة حاملة ثم قال بارك الله لك فيها فتولى إنتاجها حتى صار له واد من البقر معافى سليم وغني ثم جاء إلى الثالث أيضا وقال له أي شيء تحب اليك قال أن يرد الله إلي بصري فأصر به الناس هذه أكبر أمليته فمسح عليه أو على, على عينه وجعله فشوف يبي الله ثم سألوا على حب المال إليه قال الغلم فاعطي شاة والدا وجعله بالبركة جعلهم لهم فصار له واد من الغنم إذن أصبح هؤلاء نفر ثلاثة من أغنى الناس ومن أصح الناس بعدما كانوا مرضى منبوذين المكرهين فقراء لا أحد يزفت إليهم ولا يعطف عليهم فأراد الله عز وجل أن يتبين فيهم الشاكر لتبقى النعمه عليه والذي لم يشكر فتزول النعمة عنه لأن الله لا يجزه شيء فجاء إلى الابرص في هيئته وصورته فقال له مسكين يعني أنا مسكين وظيفي يعني مسافر قد انقطع بي السفر يعني دون عهلي أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري ذكره في حالة الأولى قال سألك بالذي أعطاك بعدما هداه الإسلام هو على كل حاله الدين يعني كون الإسلام مستسلم لله ومقاد للدين فهو مسلم يعني سواء في هذه الملة أو في الذي لكن هذه الأمة تسمى الأمة المسلمة أو يسمون عموما المسلمين فهذا الأقرأ لما جاءه الأبرص لما جاءه الملك وذكره بحاله الأولى وأظهر أنه فقير وأنه مسكين وأنه يحتاج إلى مساعدة وذكره في حاله الأولى لعله يرعى لعله يشفى لعله يتذكر ما كان عليه لكنه يعلم الله ركب رأسه وركبه الشيطان ولم يشكر وتجاهل فضل الله وما ظن أن العقوبة تنتظر فقال يا هذا الحقوق كثيرة يعني والله انا عندي التزامات كثيره ونفقات ومصاريف فلو اعطيتك بعيرا يمد المال وما ساله كثير يقول انا منقطع به دون أهلي لا استطيع الوصول إليهم الا بعون الله ثم بعونك ولا اريد شيء بعيرا واحد من هذا المال مع انه ذكره حالته الاولى على لو كان مريض وعلى انه كان فقير حتى يكون على مصيره فقال له يا هذا الحقوق كثيره يعني ما أقدر أعطيه بعير ينقص المال فقال له اذكره مره ثانيه لأن الله ما يعجل على عبده لعله يتوب لعله يرجع لكن إذا أخذه فأخذه شديد قال له كأن يعرفك ألم تكن أبرص يعني مريض فقيرا يقدرك الناس يقرحونك يتعد عنه قال لا ابدا يعني فأم يقول أنت خلطانا ما كنت مريض ولا كنت فقير انما ورث هذا المال كابراً عن كابر يعني جدا عن جد ما كنت فقير ولا مالي ولا شيء فماذا رد عليه الملك مستجاب الدعوه قال ان كنت سابقا سيرك الله الى ما كنت يعني اعادك الله الى حالتك الاولى فعادت حالته الاولى الى الابس فقير يقدره الناس لانه ما شكا ثم جاء الى الاخر وهو الاقرع فقال له مثل ما قال الاول تماما ذكره بمرضه وبفقره بحالته ثم اظهر له هو العام المسكين وانه منقطع به السفر وأنه يريد المساعده قال اعطني اسالك بالذي أعطاك اللوح الحسن والشهر الحسن والمال ناقه أثمن له ماء بها في سفري ما قال بقرتين ولا ثلاث ولا عشر لا بقره واحده ولذلك الله عز وجل لما فرض الزكاه فرض علينا ربع العشر اثنين ونصف بالمئة فبعض الناس مع ذلك يتحيل على إسقاطها ويتهرب عن خروجها مع أنه أعطاك هو المال وأمرك بهذا الشيء وأجعك بالزيادة والخلف والعوض لكن من طبس الله بصيرته لا يتأمل ثم يتبع الشيطان ويتبع الشيطان فلذلك ايضا هذا فعل ما فعل الاول أنكر أن يكون مر عليه شيء من هذه الشدائد ابدا لا مريض ما كنت مريض كما تذكر ولا كنت فقير انما ولدت هذا المال كامرا عن كابه هو ما طلب منه شيء الا بقره واحده قال اسالك بالذي اعطاك الشعر الحسن والمال ناقه اتبلغ بها في بقره اتبلغ بها في شفاي قال لا الحقوق كثيره الالتزامات كثيره لو اعطيتك بقره لقف المال فقال له مثل ما قال كاني اعرفك الم تكن أقرأ فقير يقذونك الناس قال أبدا أبدا إنما ورث هذا المال كاملا عن كاملا جدا عن جد فقال له مثل ما قال الاول قال إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت أعجت الله إلى حالتك فجاء إلى الأعمى وقال لهم مثل قال لصاحبه وذكره بما كان عليه وتظاهر بأنه محتاج يريد شيئا يوصله إلى أهله ولا طلب منه شيء إلا شاك كل واحد منهم يطلب منه واحدا من هذا المال فقال له اسالك الذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاءة أتبلغ بها في سفري فقال لقد كنت أعمى فرد الله الي بصري خذ ما شئت ودى ما شئت يعني أنت مفوض فأخذ ما تريد ليس شاءة واحدة فإن الله هو الذي اعطاني وليس لي حق ان امنعك خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك يعني ما علومك على شيء أخذته لله شيء أخذته من أجل الله لا علومك لاني معترف بفضل الله كنت مصاب وكنت فطير فكشف الله عني الضر ورفع عن الفقر فلماذا لا اشكر خذ خذ ما تريد فالملك رد عليه بأن اخبره بان ما جرى بينه وبين جيرانه هو امتحان من الله عز وجل فقال له يعني الملك أمسك عليك مالك يعني لا حاجه لي فيه بارك الله لك فيه فانما ابتليتم يعني القصر ابتلاؤكم وامتحانكم واختباركم فالذي ينجح بالاختبار يفوز ويسعد والذي يرسب فانه يصاب بالخيبه وفشل فإن العواقب على حسب الأفعال والعاقبه للمتقين فقال إنما ابتليث فقال رضي الله عنك يعني لشكرك واترافك فبقيت عليك النعمة وسخط على صاحبيك حيث أنه لم يشكوا زالت عنهم النعمة يا ذب الله وحلت وحلها النقمه هذه القصة وامثالها انما يراد بها التذكير والموعظة والإتبار وكثيرا ما قص الله عليه من القصص في بني إسرائيل وغيرهم من عجل الاتعاف وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أورد كثيرا من القصص الواقعة للعبرة والاتعاف فمن كان له قلب استفاد من هذا من هذه القصه وأمثالها واخذ العبره وعرف النعم النعمة ما تدوم الا بالشكر وبهذا نكتفي ونسال الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا شكر نعمه وان يديمها علينا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين